واستغن ى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أ ن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبان بما عملتم وذلك على الله يسير فامنوا بالله ورسوله والناس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 فإن موسوعه النابلسي ع ى ر س و ل ا ل ا ا غ ل م ن ا للعلوم ا إلا إله ه ا ل ى ا ل ل ه ا م ي ت و ك ه اسماء ؤ م ن و الله ا ا ل ح ي ن آ م ن و ى ان من أ ز و ا ج ك م و أ و ل ا د ك م عدوا لكم فاحذروهم و إ ن تعفوا وتصفحوا وتغفروا ف إ ن الله ر ف و ر رحيم إ ن م ا أ م و ا ل ك م و أ و ل ا د ك م فتنه والله عنده أ ج ر عظيم